ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبلههم به يؤمنون. الذين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 وَمَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِكُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَّ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا لَوْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آمَنَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَرْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لا أشبثت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا. اتبع الهدى معك نتحقف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أولم نمكن لهم حرما آمنا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 قرية يتي معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا و نحن الوارثين و نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم وما كنا مهلك القرآن إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرآن إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتى عل حيات الدنيا وزينتها وما وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أ تعقلون أ تعقلون أ وعدناه وعدا حسنا فهو ولاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا يقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم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 118. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا 119. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم تبَرَّنَا إلَيْكَ تَبَرَّنَا إلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوْ شُرْكَ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ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 فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 سيكون وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يسررون وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يسررون وهو الله لا اله الا هو وهو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سُدْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ يا على الله عليكم الليل سهماذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ Qul a raiy tum in jala Allahu alaikum inna arsar madan ila yoom al qiyamet man illahul ghairul Allahi yatiqum bilaili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 أفلا تبصرون أفلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ونزعم من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فَكُلَّ نَهَتُوهُ هَانَكُم فَعَلٍّ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء إن الله لا يحب الفرحين قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ, الفرحين الله, لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ولا tenses niscibah k mina ولا tenses niscibah k mina dunia. wa apsin kma apsin Allahu ilai. wa apsin kma apsin Allahu ilai. ولا tabrul fasaad في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم. من من من أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَرْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ولا يسأل, عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُنْقَضُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وَلَا يُنْقَضُهَا fahsaf nabihu wabdarihil arf fahsaf nabihu wabdarihil arf fama kan lahuhu min fiat yangsurnahu min duni Allah wa ma kan min almuntasirin fama kan lahuhu min fiat yangsurnahu إله وما كان من المنتصرين Wahabah yang teman noma kanahu bilaamsi, mereka berkata bahawa Allah mengucapkan berkat kepada siapa yang beriman kepada-Nya dan Dia berkehendak. Wahabah yang teman noma kanahu bilaamsi, mereka ويشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ويكأنه لا يفلح الكافرون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 ارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين, والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها, من جاء فله خير منها ومن جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون ومن جاب السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрад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 وما كنت ترجو أي القائل لك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أي القائل لك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين. فلا تكون النظير للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد انزلت. وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو شيء هالك كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم, وإليه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَئِن فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت